تعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله سَمَاءٌ وَالْأَرْضُ وَالْجِنَاتُ فِي النمي Let <laughs> know. وما <تصفيق> آل لا <تصفيق> توفر إن كلاف لفل بيعاد صدق الله